ليت كيف يكون الحال في تلك الساعة يوم تشخص العينان وتبرد الأطراف واليدان وتلتب الساقان تريد أن تتكلم فلا تستطيع تريد أن تقول فلا تستطيع لا فلا, فلا إذا بلغت التراق وقيل من راب الفراقة وظن أنه الفرقة والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق ربك يومئذ المساق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق الموت أرجع ترس الموت بالحق ذلك ما كنت منه ونفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه ونفخ في الصور ذلك يوم الرعيد وجاءت شاهدًا لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في ظله من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديث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 ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن غير مدين ترجعونها ان كنتم صادقين الموت كلكم سيموت الا ذو العزه والجبر كل نفس ذائقه الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن izhanin harı ve içil aljantafıda faz ve mal hayatı dünyası illa الحياة الدنيا إلا متاع الموت, الموت يقول أحد مغسلي الموت جاء بميت فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمه سوداء وكان قبل ذلك أبيض البشر فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف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 بل هناك بداية ونهاية أخرى ولو أن إذا متنا تركنا كان الموت راحة كل حي ولكن إذا متنا قعدنا ونسأل بعدها عن كل شيء وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين لا إله سبحانك انا كنا من الظالمين وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم يم 126. اللهم يسر حسابنا. اللهم ويسر حسابنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل 128. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من طول وعمل